ما عدلك يا إلهنا إلهنا إلهنا ما عدلك الرضا من أعظم أعمال القلوب ما تهربش من السؤال هل رضيت. أنت رضين, رضين؟ الرضا بقضاء الله. ولا تمدن عينيك إلى ما متعنا به ازواجا أزواجا منهم زهرة الحياة الدنيا لنفتنهم فيه ورزق ربك خير وابقى ارضى بما قسم الله لك لكن أغنى الناس ليس الغنى عن كثرة المال والعرض ولكن الغنى غنى النفس أسعب لحظات الدنيا أنت تكون راضي عن حياتك راضي عن ربك, ربك أولاً هل أنت راضي راضٍ بالله بالله راضٍ عن الله عن الله لله عدم الرضا عن الله وبالله هو الذي يسبب كل مشاكل الدنيا كم من بيوت خربت والله بسبب عدم الرضا إن كنت تشعر الآن بمرض فهناك من هو أمرض منه إن كنت تعيش فقيرا فهناك من هو أفقر منه ارضى بقضاء الله ابنك مات ارضى إن شاء الله ربنا سبب دخولك زوجتك ماتت ارضى, ارضى. شاء الله ربنا في ميزان حسناتك مالك راح ارض ان شاء الله ربنا عوابك احسن والحمد لله الحمد لله لانت في نعيم الحمد لله فلوس ايه اذا رضي العبد بما فرضه الله عليه وبما أعطاه الله له وقنع, وقنع به له جزاء عند الله سبحانه وتعالى هي القناعة هي القناعة فلزمها تكن ملكا لو لم يكن منها إلا راحة البدن. وانظر لمن ملك الدنيا بأجمعها، هل راحة منها بغير القطن والكثير؟ القناعة كنز جميل, جميل، لأن الإنسان لو لم يرضى بما قسم الله له، ولو لم يذق طعم القناعة، سيعيش قلقا طوال حياته، سيعيش في هم وغم، ولن يفارقه النكد أبدا، ولن يفارق الغم بيته ولا داره أبدا، سيعيش طوال حياتي في حزن ينتقل من هم إلى هم ومن ألم إلى ألم عشان تعيس راضي راضي ولو ما معك راضي ولو ما عندك راضي, راضي ولو ما تملك راضي, راضي ولو مش لايك دعي الحرص على الدنيا وفي العيش فلا تطمع ولا تجمع من الحرام فما تدري لمن تجمع فإن الرزق مقسوم وسوء الظن لا ينفع فقير كل من يطمع غني كل من, يطمع, كل من يطمع. ما يطمع ما في شيء في الدنيا يجعلك في نعيم وراحة وسعادة إلا أن أنت تكون راضي عن الله الراضي ولو جعان الراضي ولو تعبان الراضي ولو مش لاقي والله ما وجدت في الدنيا أجمل ولا أمتع ولا أحلام ولا أعظم من الرغم والله لو رضيت بما قسم الله عز وجل لك بعدما من عليك بالإسلام والتوحيد والإيمان والله ستعيش سيدا وستحيا حياة طليبة كريمة, كريمة أبية مطمئنة زكية زاكية هل أنت راض بما قسم الله لك من رزق تحت السقائف والراضي اسمته الانفراد غرض يعني كان ترى هذا راضي عدد راضي زوجتك يرضي ببوكم اضب بولادك اضب اولادك اضب صحتك اضب بدماغك بدماغك الى المقام اضب بيئتك فيها قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ذاق الطعم الايمان من رضي بالله ربا وبالاسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورواه احمد يا من تمتع بالامل يا من تعاما بالعمل يا من تجاهل بالجهل ان كنت ذو جهل فسل يا من تمتع بالأمل يا من بالعمل يا من تجاهل بالجهل إن كنت ذو جهل فسل من أو مضى أو من وما من ظهر